قولوا إني وهن العظم ما معنى وهن أي ضعفة أحسنت اشتعل الرأس شيبا ما معنى اشتعل انتشر شيب الرأس وشيبا تمييز محول عن فاعل والأصل واشتعل شيب الرأس أي انتشر الشيب في الرأس جدا كما ينتشر شعوع النار في الحطب وهذه باب الاستعارات كما يذكرها البلاغة قوله لم أكن بدعائك ربي شقيا ما معنى هذا نعم أحسنت أي أني لم أكن خائبا في وقت من الأوقات بالدعاء بل كلما دعوتك استجبت لي فاستجب لي هنا يا رب فإن أريد ولدا يريثني ويرث من آله فلم تخيبني يوما من الاستجابة أو من استجاب الدعاء بل كلما دعوتك يا رب استجبتني ولم أكن فيما مضى بدعائك رب شقية بل مستجاب الدعاء فاستجب لي هنا فهب لي من لدنك ولي وهذا حسن ظنب الله سبحانه وتعالى وتوسل باستجابة الله له السابقة توسل بذلك أن يستجيب له الآن في هذا الموطن وهو موطن إرادة الولد وذكر العل في إرادة الولد يرثني ويرث من آلي عقوم وهذه الصفات جملتان صفتان وقعتا صفتين للولي ولي وارث ويرث من آني. يرث مني وارث مني وارث من آلي عقوم فما هو الميراث الذي يرث هذا الولد؟ ميراث النبوة والعلم وليس ميراث المال على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن الأنبياء لا يبالون بهذه الأموال ثم زكريا ما كان عنده مال كثير كان نجارا غالب على أهل النجارة وما يكون عندهم أموال كثيرة والأصل في الأنبياء أنهم ليسوا عندهم أموال واثرياء واغنية لكن بعضهم عندها ما عنده من الملك السليبان عليه الصلاة والسلام وأما نبينا فما فقيرا وعاش فقيرا عليه الصلاة والسلام ما تودعه مرهون عند اليهودي في شيء من الشعير فالمقصود بالميراث والميراث النبوه والعلم لا ميراث المال وهذا هو اللايق بزكرية أنه لا يخاف ميراث المال أن أبناء العم يريثون ويأخذون المال أريدوا ولد يأخذ المال أما هو لا مريد يأخذون المال هذا لا يريغ به عليه الصلاة والسلام وإن قال بعضها العلم بهذا القول الصحيح أنه خاف أن يضيع الدين فابناء العم غير مبالين بالدين هؤلاء فهو خاف أن يضيع الدين بموته فطلب ولياً يقوم به بعد موته فهب لي ولياً ولداً صالحاً يقوم بالخير بعد موته فابناء العم هم أهل لهذا وما عندهم نهمة ولا عندهم همَّة في القيام بالدين والقيام أيضاً كذلك بالخير بعد موتي فأريد ولداً يقوم بالخير بعده فوهب الله له يحيى وقام بالنبوة أو قام بالخير والعلم ونشر العلم بعد زكريا عليه الصلاة والسلام وكما سمعت هذه مطالب سامية وغايات عظيمة عالية يطلبها الأولياء والأتقياء والأنبياء أن يكون الأولاد يقوموا الدين بعدهم ويقوموا بالعلم ونشر العلم ويحفظوا الغرآن ويحفظوا الخير وينشروا الخير في أوصاف الناس هذه الأمنية التي يريدها الأنبياء كسليمان طاف بأزواجه مئة وفي بعضها ستين لأجل أن تلد ولداً يجاهد في سبيل الله أو يلدنا ولداً يجاهد في سبيل الله وزكريا أيضاً يدعو ربه أنه يؤتي الولد ويرزغ الولد ليش؟ يلثني يقوم بالنبوة وبالعلم وبالخير بعدي. وبعض الناس هممهم ومطالبهم دنيئة يريد ولد يكون كذا وكذا من أمور الدنيا نعوذ بالله من خسة الهمم والحمد لله للسنة كثير منهم لله الحمد يريد من ولده أن يحفظ القرآن يريد من ولده أن يكون داعياً إلى الله سبحانه وتعالى يريد من ولده أن يكون مستقيما على الدين هذه أماني والله جميلة وفقهم الله لمثل هذه المطالب ولمثل هذه الأماني الطيبة فلا يبالوا بدنياً تكون دكتور ولا يكون مكان ما هم حول هذا أهم شيء يكون صالحاً سوفق بعد ذلك يكون دكتور والله يكون دكتور لهم شيء عندنا أن يكون صالحا فإذا اختار لنفسه جانب آخر هذا شيء آخر أما أننا نكون نريد أن يكون دكتور نبدل معه ما نبدل من أجل يكون دكتور هذا ما هو في الأمنية وله هو في الحسبان إن شاء الله عند كثير من أهل السنة الذي عند أهل السنة يريدون صالحا حافظا للقرآن مستقيما طالبا للعلم فإن نوفق لهذا كان بها وإن لم يوفق لي بعض هذه الأمور فالمقصد أن يكون صالحاً أن يكون صالحاً يعبد الله سبحانه وتعالى ويحب الدين فهذا شيء عظيم إذا حصل للعبد سواء كان بعد ذلك ثالب علم أو لم يقل هو سيحب الخير وما يعاج الخير إذا كان صالحاً يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّهِ أي جعله مرضياً في أخلاقه وأفعاله هذا قول وقيل جعله راضياً بقضائك وقدرك فالمقصود برضيه هنا على هذا راضي اسم فاعل وفي الأول اسم مفعول مرضياً في أخلاقه مرضياً في أفعاله وعلى القول الثاني جعله راضياً اسم فاعل رضية راضية أي بقضائك وقدرك وهكذا قيل اجعله رجلاً صالحاً ترضى عنه وقيل اجعله نبياً كما اجعلت أباءه أنبياء هذه أقوال في قوله تعالى واجعله رب رضيه في أخلاقه وفعاله وقيل راضياً بغضائه وقدرك وقيل رجلاً صالحاً ترضى عنه وقيل نبياً كما اجعلت أباءه أنبياء هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات فنقر ما بقي من كلام المفسر فيما يتعلق بتفسير الآي المذكورات قال رحمه الله قوله تعالى واختلفوا قوله تعالى ويرثني ويرث من آل يعقوب قرى بن عمر والكسائي بجزم الثاء فيهما وهي قراءة سبعية يرثني ويرث من آل يعقوب ويرث من آل يعقوب بالجزم والقراء الأخرى بالرفع يرثني على الوصف يرثني ويرث صفتان فعلان وقع صفتين للولي وأما يرث يرثني فهو جواب طلب فهب لي من لدنك وليا يرثني جواب الطلب مجزوم على أنه جواب الطلب ونظير هذا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم صفة وتطهرهم هذا مجزوم على الطلب خد من أموالهم وأما بالرفع فهو صفة للصدقة مطهرة لهم قال قوله تعالى يرثني ويرث من آلي عقوبة قرى ابن عمر والكساء بجزم الثافيهما وعلى جواب الدعاء وقال الآخرون بالرفع عن الحال والصفة أي وليا وارثا على الحال والصفة ولي اجتمعان وكأنه يرى إимо أن يقعاني حال من النكرة والنكرة إذا جاءت بعدها الجملة حال أو الجملة إذا وقعت بعد النكرة فالأصل فيها أن تكون صفة لا تكون حالة فعلى الحال والصفة فلعل أراد الترادف على الحال أي أنه يبين حالة ويبين وصفة على على الحال الإعرابي لا على الحال الإعرابي إنما على الحال الوصفي يبين صفة أنه يكون وادثا مني ومن آلي عقوب وأما الجمل واقع حال فلا لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال بعد النكرات المحضة صفات وبعد المعارف المحضة أحوال كي لم تكن محضة جازة داودات قال رحمه الله وقال الآخرون بالرفيع حال والصفة أي وليا والثا واختلفوا في هذا الإرث قال حسن معناه يريث, يريث ماني ويرث من آل عقوب النبوة والحبور والحبورة والصحيح يريث مني ومن آل عقوب النبوة والعلم ولا يريث ماني فإنا معشر الأنبياء أو نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فالذي تركناه صدقة هذا هو الصواف تفسير الآية وَقِيلَ أَرَادَ مِيرَاثِ النّبوّة والعلم هذا هو الصحيح وَقِيلَ أَرَادَ إِرْثِ الْحُبُورَة لأن الزكريا كان راس الأحبار في يكون عالم عالم من علمائهم وعابد عبادهم فهذا يرجع إلى ميراث العلم. العلم فييرث ما كان عليه أبوه النبوّة والعلم فأبوه كان من الأحبار فييرث ما كان عليه أبوه فإذن نرجع إلى ما تقدم من ميراث النبوة والعلم وقيل أراد إراث الحبورة لأن زكريا كان رأس الأحبار قال الزجاج الأولى أن يحمل على مراث غير المال صدق لأنه يبعد أن يشفق زكريا وهو نبي من الأنبياء على أن يرثه بنو, عمي بنو عمه ماله ما هو حول هذا عليه الصلاة والسلام ما يبالون بالمال سوى ورثه الولد أو ورثه غير الولد فهم هم حول هذا الشيء وإنما حول الخير فهو يدعو الله أن يكون الولد صالحا ويسلك مسلك أبيه في الخير والمعنى إنه خاف تضيع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه على ما كان شاهده من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء فسأل ربه وليا وليا صالحا يأمنه على أمته ويرث نبوته وعلمه لألا يضيع الدين إن هؤلاء الذين يفكرون في هذا في هذا الزمان ما يفكر بهذا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى أن الولد يرث الخير عنه ويأخذ بما أخذ به والده هذا إلا من وفقه الله لمثل هذه المطامع والمقاصد والغايات الجميلة ويرث نبوة وعلمه لأن يضيع الدين وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولما كان في الزمان الأول في عهد الصحابة وعهد التابعين مثل هذه المقاصد الجيدة انتعش الدين بالأبناء بعدهم ماتوا وخله رجال كما تقدم معكم في عن بعض السلف أنه قام الليل ثم كسله وتعبه فعاتب نفسه, نفسه عتاباً شديداً فقال لا يظن أصحاب محمد أنهم سيسبقونه فاني سقوم قام الليل حتى برق الفجر برق الفجر قال حتى يعلم اصحاب رسول الله انهم خلفوا رجالا بعدهم حتى يعلم اصحاب رسول الله انهم خلفوا بعدهم اما الان خلفوا ذكور بعدهم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه تبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا هذا الخلف السيء للخلف للسلف المتقدم الصالح إلا من رحم الله في زماننا هذا وإلا ما حول هذا انظر خرز الشارع واذهب وانتقل هنا وهنا سترى الخلف السيء هذا الذي اتبعوا الشهوات وتركوا الصلاة قال رحمه الله وهذا معنى قول عطاء ابن عباس رضي الله عنهما قوله واجعله رب رضيا أي برا تقيا مرضيا إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله